بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم الله لا إله إلا هو الحج القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عذاب 111. والله عزيز ذو انتقام 112. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحان كيف يشاء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 والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبننا من لدنك رحمة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 إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد خَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَا فِيأَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْمِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناصير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأمعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أغنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بخير بالعباد الذين يقولون ربنا إن ل آمَ تَوْفِلنا جُلوبَنَا وَقِنَا عَذَابًا وَ الصَّابِرينَ وَ الصَّادِقينَ وَقانتينَ وَبُون فقينَ وَمُوستَفرِرينَ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقفط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعد وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ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 أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ وَدَعَوْنَا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وغضهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِذُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ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 119. يستود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا 110. ويحذركم الله نفسه والله رؤوس بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفور رحيم قل أطيعوا الله فَإِن فإن تولوا فإن إن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إدراهيم وآل عبران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم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 والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنسا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم صَلِّ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قال رب أما يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قُلْ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَنَّ النَّاسَ سَلَاسَةَ أَجَامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرِ الرَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ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 منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين 119. قالت رب أن ما يكون لي ولد ولم يمسسني بشر 110. قال كذلك الله يخلق ما يشاء 111. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 وبِّكُم أَنّ أَخْلُقُ لَكُم مِنَ الصّينكَهَيئةِ الطَير فَ صُخُ فيِيهِ فَيكون طير بِإِزْنِ الل وَبرِئُ الأكْمَهَا وَْأَدَ رَصَى وَفْ المَوْتَ بِإِزْنِ الل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 فَلََّا أَحَسَّعي سَ مِنهُكُفْرَ قَالَ مَنْ أَوْ صارِي إلَى اللَّ قَالَحَوَارّونَ قال نَحْنُ أَوْ صَُ اللَّهِ آمًَا النَّ بِاللَّهِ وَشْتَذَ بِأَن مُسلْلِمُون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 وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ سَوْطَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى يوم َّ إلَ يَ مَر جعوكُم فَأَحكمُم بَْلَكُم في مَاكُُم فيِي تَفْتَلِفون فَأََّا الذيينَ كَفرَوا فَْوعَزبُهُ م غَب شَديدَ في الدُّيااوآخِرَ وَماَا لَهُم من 112. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين 113. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم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 فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ فَأَقْنُتْ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَآافُسَنَ وَآافسَكُمْسُمَّ نَبَتَهِ الفَنَجَ عَ عَنةَ اللهَّهِ عَ الكذبين إِ هذا لَهُ الْ القَصَصُ الحَقق وَان بِلَهِ إَِّ اللَّ وَإِن اللهََّ لَهُ العزيِيز الحَكِيم فَإِن تَوعَلَ فَإِن اللهَّه عَمُ بِمِمُفسِدينب وََا أَهْلَ الكِتَابِتَ عَلَ إِلَ كَلمَةِ سَوَ بَينَناَا وَضَنَ كلُل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 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِذْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّرَّاتُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُوا هَا أَنتُمْ هَا ما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهودي ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالضَّآئِفَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 قَائِمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهًّا نَهَارًا وَأَسْرًا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله وان الهدى هدى الله ان يفتى احد مثل ما اتيتم او يحاجوكم عند ربكم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 يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّمِن دُونِ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا اللَّهِ وَلَكِن 119. ويكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما وَلَا تدرسون 110. ولا يأمركم أن تتخذوا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 لَمَا آتَتُكُم مِنْ كِتابَابِ وَحكمَةٍ سُممَجأَكُمْ وَسُولُ مُصَِّقُ لِمَا مَاكُم لَ تُؤمِنَّ بِهِ وَلَ تَصُرُ قَالَ أَأَقَ رَْتُم وَآخَلتُمْ عَلَ إِصْرِي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 فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَهُوَ مَعَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَاءِ دَاوُدَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ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 وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِّمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ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 فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وَمَا كان مِنَ المشركين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 118. وما الله بغافل عما تعملون 119. يا أيها الذين آمنوا إن فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ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 وَ تَصمُ بِحَابِلِ اللَّهِ جَمع وَلَا تَسَرَّقُ وَذكُرون يعمَّةَ اللهَّهِ عَلَيكُم إِكُُمْ أَدَ فَأَلَّ سَبَينَ قُلُ بِكُمْ فَأَصبَحتُم بِنِعمَتِهِ إِخوَانَ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 فَأَمَّا الَّذِينَ سَوَّدَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ يُضِيءُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد غلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور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 مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ فَمَا لَهُم مِّن ضربت عليهم الزلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأن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 119. ومن الذين كفروا لن تبني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَحْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِدْتُمْ قَدَبَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُصْفِينَ في صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحب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 وَإِن وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا 119. إن الله بما يعملون محيط 110. وإذ غدوت من أهلك تبوئ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 وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاسْتَغِفِرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يَمْنَحَكُمُ اللَّهُ لكم ربكم بسلاسة آلات من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا وَي تُؤْكَمُ مِنْ ثَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُم رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُمُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين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 من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في اللَّهُ وَضَّ اللَّهُ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والزينَ إذا فَعَُ فَ خِشَةً أَو وَلَأَ فُسَهُ زَكَرله حَفَس تووثَروا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 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن بَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ولا تهنوا ولا تحذنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 وَالَّذِينَ احْتَسَبُوا أَحْسَنَ ۚ وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ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 أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَا قَلَبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجِذِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسِهِ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 ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آملوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين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 ومأواهم النار وبئس مسوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فِي الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم ثمَّ صرَافَكُم عَنْهُم لَبَتَ لَكُم وَلَ قَدَعَ فَعَكُم وَوَّهُ ذُ فَقْلَِّ عَلَ إذ تصعيدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في آخراكم والرسول يدعوكم في آخراكم فاسابكم غم من بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم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 والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن ثم اوقتلتم لا اله الا الله تحشرون فبنا رحمه من الله بنت لهم ولهكم تفضا قليلا وقلب لن فضو من حولك سعف عنهم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 من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ يتبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا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 يَقولُونَ بِأَفْواهِهِم مَا لَْ سَفِي قُلُ بِهِمْ واللَّهُ أَعلَمُ بِماَا يَكْتُون الذيينَ قَاوا لِإِخْوَالهِم وَقَاابُ لَ أَفَعونَ مَا قُتِلُ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 فَرِحِينَ بِمَا آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْح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 خشَْهُُم فَزَادَكُم بمَلَ وَقَاوا حَصبُونَ اللَّهُ وَنِعم وَكِييل فَ قَلَبُ بِنِعمَةٍ مِنَ اللهَّ وَفَبْلِ لَمْ يَمسَسحم سُ وَتَّبَعُوا لِضوَانَ الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحبون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 119. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم 110. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير انما نُملي لهم لِيَذَادُوا اسْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِين ما كان الله لِيَذَر الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ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 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبَخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هو خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ 117. والسماوات والأرض والله بما تعملون خبير 118. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أَنَكتُبُ مَا قَاال وَقَتْ لَم الأأَبأَ بِغَيرِ حَِّ وَنَقُُ ذُوق عَذاَبَ الحَريق ذكَ بِماَا قََّمَتْأَذكُم وَأَن النَّ الَّ لَْسَ بِغََِّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَائِدٌ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَ مَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّمَاءُ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 وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا فِي امْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى وَإِل تَغْصِْوا وَتَتَّقُ فَإِن ذَلِكَ مِن ععَزْمِ أُمُ وَإِ أَخَزَ اللَّهُ م سَاقَ الذيينَ أُوتُكِ تَابَلَةُ بَّينَّهُولٍ النَّاسِ وَلَا تَكْتُمونَ لَُبَن إنه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون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 وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 الذين يذكرون الله قياما واقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق والسماوات والأرض ربنا مَا خلقت هذا باطلا ربنا مَا خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل نَرَ فَقَد أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلضَّالِّينَ مِنْ أُنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّمَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فآمنا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 إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنسا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم لا اكفرا عنهم سنئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ولا ادخلنهم جنات تجري من فِيهَا الْأَنْهَارُ سَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثم